العريس ناجي وإخوانه تحية لشباب شباب تحية من نب العريس يرحب في الجميع عقلم يا أهل و السلام تحية لشباب شباب هنون ناجي وإخوانه مبروك أمروك مشكور. مشكوش شكرت وعي يلا روحت منه نیستی، حالت طبوعی ما تغییر آرده اینند تغییری. لحظه غنای لحظه ما, تغيّر. انت تغيّر. ما من ما ما من یا دکشیبی و ولا نراح يرجع وابني الحب من جديد چنت متعمل بيك ي وخمس عمر بد علو عين شنت اقول أنا راح يرجع وابني الحب من جديد متعمل عمر بد ما بوك شيء شي بحياتي غير ما, ما بوك شيء شي غير عن كل وراك يا فيتي بیشی لعاد كل عاد العدا جاي نتغير يا وسته وناس الحب والاحباب شوف حالك شوف وضعك لعاد كل عاد العدا جاي نتغير يا وسته وناس الحب والاحباب وي الحوا صار شلك شلك سوچ من نسنین صادر غير شخصك ما قوید سوچ من نسنین صادر غير شخصك ما قوید من نوذيك السنين كل نظراتك غريبة وشايفك ما ادري وين عفيا بيك شلون تنسي عم نوذيك السنين كل نظراتك غريبة وشايفك ما ادري وين مك شيء من الجاهل، مغيبك حد من الغاهم، مك شيء من الجاهل، من الغاهم، والعجيب نسوي نفسك ما تعرفني مني جي، نسوي نفسك ما تعرفني مني نفسك ما تعرفني تقول انا راح يرجع وابني من جديد چنت متعمل عمر بعلوعي چنت اقول انا راح يرجع وابني الحب من جديد چنت متعمل تجين وخلص عمر بعلوعي بع ما ابوكي شي بحياة غير تذكر يا ما ابوكي شي بحياة من من عليك كل اوراق كاتبه ترجع يالبيشي كاتب ترجع